قَالَتْ مَنْ نَاسٌ حَسَبُهُمْ ذُو مَحَلَّةٍ إذا إلا بشعر مثلكم أفتدون السحر تبصرون قال ربي على القطر في السماء والأرض والسن وشعرنا فليأتنا بآية كما رسل الأول ما آلت قبلهم قرية الأبلك لما يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا فاسألوا أن تعلمون <تصفيق> وما جعل في ذكرك ما فلا تعرفه، وكم أصمن منه قرية ذكاة وارمته وأنشأ وأنشأ بعدها قلما خير، فلما أحسوا ما ساء إلا يحكمون لما تبقوا ورجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكيكم لأنكم تسألون شیدن فرمتی من نقل في الحق على الباقل فيذبه فإذا هو زائر ولكم الويل مما تشفون ولولو من في السماة والأرض ومن عنده لا يستكبرنا عبادته ومن عنده لا يرون ما يبتدي ولا يستحسون، يسحرون الليل ولا يحطون، أم تخذ من دوني آية من لو كان فيهما آية إلا الله فسكتا. سبحان الله رب العنشق لما يصفون لا يسألوا لما يفعلوا ويسألون أم اتخذوا من دونه قُلْ مَا تُغْبُوا أَنَكُلْ عَلَى ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مُقَبِلِينَ مَلْ أَكْثَرُمْ لَا يَعْلَمُ لَا الْحَرْقَ فَهُمْ مُعْرِبُونَ وَمَا عَسَلْنَا إِلَّا إلا نوحي إلي أنهم لا الآمن إلا أنفعهم وانتخذ الرحمن ولا لا من خشية ما يشكو جعلنا من الماء كل شرح وجعلنا في الأرض رواسي أن تيدئين وجعلنا فيها فجاجا سغلا لعلهم يتنون وجعلنا السماء آياتنا محرقون وهو الذي خلق الليل والنمى والشمس والقمر كلهم في فنك يسمحون وما جعلنا البشر من قبلك القلب أفهم من دفن فَسَيَرَى اللَّذِينَ كَفَرُوا مَاذِيَ نُخْرِجُهُمْ مِنْهَا وَنَبْلُوكم بِشَيْءٍ خَيْرٍ فِتْنَةً وَإِلَىٰ عَذَابِهِمْ يُرْجَعُونَ وَإِذَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ كَفَرُوا إِرْتِفَاءً وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَتْلُو فِيهِ حِكْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ مُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لو نَعْرِفُ الذين كفروا حَتَّىٰ يَنَالُوا الْيَقِينَ نُبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَلَا أَعْرِفُ أَمْرَهُ وَلَا أَمِنُ صَارِمًا فَلَا لا يسكتون عنها ولا يبكون ولا قد استهزأ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا قُلْ مَنْ يَكْلَأْكُمْ مِنْ لَيْلِ وَنْنَعَلَ مِنْ الرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ أَمْ لَمْ آلِيَةٌ تَمْنَعُمْ مِنْ دُؤْنِنَا لَا يَسْتَفْرِهُونَ نَصْرَ وَرَفُسِهِمْ وَلَا مِنَّا الدعاء إذا ما تنظرون إلا ما ننذركم بالوحيد ولا يسمع الصبور إن مست نفحة من عذاب ربك ليقولن يا غيلنا ليقولن يا غيلنا إنا كنا غالبين ونضع الموازين الجسط ليوم القيامة فَلَا أُقْبِلُ نَفْسُهُ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ فَلَحَظَةٌ مِنْ خَوْطِ الَّتِي نَا بِنَا وَكَفَا بِنَا حَارِسِينَ وَلَقِنْ هَاتَيْنَا مُوسَى وَلَوْنَ الْفُقَاعَ نَضِيَعا عَطِيهَا أَوْ وَذِكْرٌ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأُرِيقُوا لِلنَّاسِ شَيْئًا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَمْ فأنتم له هم الكترون ولقد آتينا إلى الرغيب واشتره من قبل وكنا بالعليم إذ قال يبيه وقومه مع بعديه مَا <مجلنا أبانا> لَكُمْ <لعبين> <قال> <المبين> <مجلنا> مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ قَالُوا لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَعِبَاؤُكُمْ <اللعين> قال ربكم رب مَن رب السماوات والأرض الذي لم يطعمهم نوح علينا دين الشاكرين وتالله لاكين ما أصنامكم بعدت رَجَعَ الْأَثَرُ مِنَّا كَبِيرٌ هُوَ اللَّهُ عَلَّمَ لَنَا أَنَّهُ يَغْشَهُ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّ رَبَّنَا قَوَامُهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا يُقَالُ لَهُ إبرائيل. قالوا فَاختومی عَلَى أَعْلُمِ الناسِ عَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَنْتَ فَأَلْتَ هَذَا بِآيَتِنَا يَعْلِهِ قَالَ وَالْفَعْلَ الْمُكَبِلُونَ هذا فَاسْأَلُونَ فأسألهم منك أن ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على مرسهم قال فتعبدون من نور الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم قفل لكم ولما تعقلون من نور الله أفلا تعقلون قالوا حفلكم وانصفوا آياتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا ناركم بغدا وسلاما على إبراهيم وذرادوا به فجعلناه الأقسرين وَالنَّجْمِ وَالْقَمَرِ من الأرض التي الَّذِي فيها فِيهِ